بوك تو فير إن تخطخ أربعة وثمانون أربعة وثمانون. الماضي أربعة الماضي أربعة ليس يقرأ Ek het gelies lakad karaktu lidtou lakad karaktu ek het die jale boek gelies lakad karaktu kulle arrywaaya lakad karaktu kulle arrywaaya fyrstaan jafham Ek het verstaan. Laqad fahimto lietou. Laqad fahimto. Ek het die jylle tekst verstaan. Laqad fahimto kull al nas. Laqad fahimto kull al nas. Antwoord. Jojib. Jojib. Ek het geantwoord. لقد أجبت للتو لقد أجبت أك هيت ألف را لقد أجبت على كل الأسئلة لقد أجبت على كل الأسئلة أك فيدت أك هيت دتخفيت أنا أعلم هذا لقد علمت هذا للتو انا أعلم هذا لقد علمت هذا اك سكريف اكتب هذا لقد كتبت هذا للتو أنا اكتب هذا لقد كتبت هذا اك هور ديت اك هيك هذا لقد سمعت هذا للتو انا اسمع هذا لقد سمعت هذا أكت أكيت خا أنا أحضر هذا لقد أحضرت هذا للتو أنا أحضر هذا لقد أحضرت هذا أكبرت أكيتت خبر أناأتي هذا لقد أتيت بهذا للتو انا اتي بهذا لقد أتيت بهذا اكوب ديت اك هيت ديت هذا لقد اشتريت هذا للتو أنا اشتري هذا لقد اشتريت هذا اك فرواخت ديت اك هيت ديت فرواخ هذا لقد توقعت هذا للتو انا اتوقع هذا لقد توقعت هذا ik verduidelijk dit ik انا اشرح هذا لقد شرحت هذا للتو انا اشرح هذا لقد شرحت هذا ik kent dit ik heb أنا أعرف هذا، لقد عرفت هذا للتو أنا أعرف هذا، لقد عرفت هذا